تَكَادُ تمَزُ مِنَ الغيو كلُلمَا أُلْقَ فيِيهَا فَوج سَألَهمم خَزَنَتُهاَا أَلَم يَأْتِكُمْ نذير قال بَل قَدجَأَنا نَذِير فَكَذَّبَنَا وَقُلْنا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شَيئٍ إن أَْنتُمْ إللاا فِي ضلَِ كَبير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 أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيد ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن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 فمن يأتيكم بماء معين